من عندها اطلب يا المحب معصومه تنطيك اي والله من عندها اطلب يا المحييب والله معصومه تنطيك تنطيك لو عل بك ولو مرض ساعتها والله تشفيك حاير ابد لا تعتقد هي تخلك اخو وين النشامه بلسم حك معصوم بلسم لج حك معصوم حكبل لج